بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم أبارك على خير خلفه أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهجد بهذه واصن لا يمزين أما بعد فقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع جملة من المسائل المتعلقة لتعليق الطلاق بالحلم وقد قدمنا أن النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل جمالة الماضحة على أنه ينضغي من المسلم إذا أراد أن يطلق زوجه أن يطلقها في أهل لم يمسها فيه وضينا أن الإجماع معقد على تحرير تطريق المرأة إذا كانت في حيث وهذا الإجماع يستند إلى المصوص التي ذكرناها ولذلك قضل صلى الله عليه وسلم على ابن عمر حينما أخبره عمر أنه طلق زوجته وهي حائد وضينا هذه نسلة والإجماع معقد والحمد لله على تحرير طلاقه حيث فالطلاق بالحير ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون الطلاق بالحير للمرأة المسؤول بها في حال الشيء فلو أن رجل انطلق الرأسه بعد أن دخل بها في حال حيث هذا الإجلاع معقد على أنه طلاق حيث محرم النوع الثاني أن يطلقها تعليصا بالحير فتكون طاهرة ويقول فهذه المسألة حكمها حكم الطلاق في حيث الرجل إذا قال يرأتي فأنت طالق فإنه طلاق محرم وهو طلاق بدعي وعلى هذا يكون آثما بهذا مؤمن التعليق فهذا التعليق محرم ولا يجوز واشتفدنا من هذه الجملة أن الطلاق في حال الحيث يستوي فيه أن يكون المطلب تكون المرأة أثناء الطلاق حائبا وينجد الطلاق على الحائب أو تكون المرأة غير حائبا فيطلقها معلقا طلاقها على الحيض وبناء على ذلك في حالة تعليق عن الحيض إذا علق طلاقها على الحيض فإن الطلاق غالبا ما يكون مستقبلا مشتقبل. مستقبلا يشمل التصليق في حيث ما يكون الحالا وما يكون مثمدا إلى الاستقدار بشغة التعليم قال رحم الله إن قال لها إن شتي فأنت طالق أي بينه وبينه مرتبة نساء مرتبة من نساء مرتبة على مسألة أقل الحمد وأخبر فقبل أن ندخل في تعليق الصلاة الحمد بل نعلم ما هو أقل الحمد وأكثر الحمد بشيء يمكن أن ننسب هذا الحمد بقوله وقع بعد الشرط او قبل الشرط فالرجل إذا علق الطلاق على وجود الحمد طبعاً له طريقة ثانية طريقة أولى يثبت الطلاق انتبث الحمد يقول مدرجي أنت طالق إن حامل هذا وجه لوجه الإثباث أثبت الطلاق بإثباث بأثبت الحمد فإذا كان ثبت أنها حامل عشان هذا الطلق وإن ثبت أنها غير حامل حتى النهادي عدم مقوضي الطلق وهذا كل يستقلها انتقالكم مني انتقالكم يعني إن جاءك دن الحيض فانتقالكم وجنام على ذلك من ثبت إلى أقل من فحيض فيه المرأة ولا نتيقن بكونها حاقضا إلا إذا دلغت 9 سنين على التفصيل الذي قدمناه في كتاب حيث قد ذكرنا رواية البهقية رسول الله عن أن المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت إلى بلرة الجارية تفع سنين فهي امرأة يعني تأهلت للحيظي في سنين ومن هنا عشر طائفة منها العلم أن أقل سن تحيظ في مرأة تفع سنين فعلى هذا لا يمكن إذا قال لامرأة صغيرة أو قال لأبيها ذو رجبوا بنته في قول بنها رسول غلماء رحمه الله فستة أشهد هي عقل الحمل والمرأة لا تضع الحمل التام قبل تخفتهم هذه الأصل الغالب والذي بل عليه دليل وشفاف فإن الله سبحانه ومفعله يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهر فأثبت سبحانه أن حمل الجليل وفطانه بعد الملادة من الغضاء يستغرق الذنب 30 شهرا يعني سنه سنتين ونص دي 30 شهر 24 شهر 3 و 6 اشهر من نص لما نطلع على ان الحمل ما رضى والحضان من الرضعه يستغرق 30 شهرا جاءت الايه تقول للوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملا المراه بما حينئذ جابه الاحتحاب لما ربنا في الأمرى تفع سنين ولا يتبين إنه حيث لا يزلنا عنه زم حيث هذا الأمر السن وصدوك كون الزندم هذا الذي جعل المخنف رحمه الله يقول بحيث متلق فإذا عندنا في الحيث وعندنا نقيم وعند العلماء رحمه الله مسألة أقل السن وقبل يناه وعندهم نسألة أقل الحيث وقد تقدم في كتاب الطهارة وكتاب الحيث أننا ذكرنا أن خلاف العلماء وخلاف الله في أقن الحيث تتفرع عليه السائب العديدة ومنها هذه المسألة فأنت إذا قلت أن أقن يوم وليلة التي أعشرين ساعة فإنه لو جاءت تسع سنوات وخرج لأن أعدم الحيث لكن هذا الزمن استمر سبع ساعة وانقطع وليس بحيث ولا تسلق المرأة عندما يقول إنه لابد أن يستمر 24 ساعة إذن لابد أن يكون السن على مهل أن يصنف منافقة من حنابل والشاجئين ورحمة الله عنهم وديمنا دليلهم قالوا أول شيء سنه ثانيا أن ينضي معها 24 ساعة ولا ينقطع فلو أن الله فغلغت تفع السنين وجرى معها ذن الحير يوما ولن يتكتل ليلة جرى معها ليلة 24 ساعة فإنها لا تطلق بذلك ذن ولو يعتبر ذلك الذن ذن الحير إلا أننا في هذه المسألة ذكرنا أن أصحى طلاب الغنان قلنا الكنادر والشابعية طول يوم وليل والخنبية رحمه الله طول ثلاثة أيام والظاهرية والمالكية يرى في الشيخ الإسلام رحمه الله أن الحيض لا حب لي أحمد وأن المرأة ممكن أن تدفع الدفع من الحيض وذكرنا أن هذا هو أصح أقوال العلماء لأنه لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديد يدل على أن اليوم والليلة أو أن الثلاثة الأيام هي أقل ما في حيثه المرأة وإنما تستند في ذلك إلى الذنة النظرية والصحيح أن الحيضة يكون قليلاً وكثيراً ولا ضادق له من حيض الساعات والزمان إذا فدت هذا الزماء على ذلك نحكم أقرب ثم تحليمي المرأة وإن كان ثم الدم بل حيض فإن كان الثم في الحيض وخرج مع هذا الدم بل الحيض على شفاته فإننا نحكم بكونها طالقاً نأمل وإذا شدت تطلق بأول الطهر من خيرة كاملة وإذا شدت لا شد شف. إن شدت بمجبب سيبقنا حيرة إن شدت فيها وإذا شدت حيرة كاملة هذا لها حكم هنا لحظ وهنا لها وقد جعل الله لكل شيء قدر وينبغي أن نتنبه أن العلماء رحمه الله فيما يبكرون هذه الأنفار ويدفقون في كل كلمة وكل جملة ليست القضية قضية الحياة فقط بل القضية قضية تمرين شقيه وطالب الجل على أن يعطي كل فلم حقها وقضاها يعني ممكن أن تأتي في مسألة من المسائل التي تتعلق بالحقوق وبالأموال تتفرح على هذا الأصل الذي ذكره العلماء في العنصان فأنت إذا عرفت من بعض الشيء أن التعلق بالشروف له ضوابط معين من جهة الألفاظ والشروط التي ذكرها الزوج ممكن أن تطرد ظالف في كل شيء حتى لو أن رجلا قال لعالم عنده إن جاءك محمد فأعطيه مئة ألف فتصل محمد على العامل فقال له سعد وعطيه المئة على الثلاثة فجاء سعد وأخذها وفرق الله من يضمن, يضمن العامل لأنه قالوا إن جاءك وكلمة إن جاءك لست فمن رفض فرعاني فإذاً هناك في الشريعة تقييم وإذان يعني وركم إنشاء حاملة في كثير شفاء طيب لو أنها ولدت بعد سفة أشهر قال هذا الكلام في أول محطة وولدت في رمضان بعد سفة أشهر خطأ فحين يريد ورد الإشفاء هل شارت أثناء كلام الحاملة أو هذا يحتاج إلى تكثير فنسأل هل وقع جناع بعد قوله إن كنت حاملا فإن كان جامعها بعد محرم يعني يكون في ربيع أو جامعها في ربيع الثاني يقوم لها جامعها في قفر قال لها إن كنت حاملا فأنت طال في أول محرم فإنه أثناء الشيط لم تحد بعد الشيطة من قوله إلى نهاية الشيطة وعلى هذا فإذا قال لها إن شبت الشيطة وقصد الشيطة الكاملة الثانية فأنت قارئ إن وفع هذا الكلام قبل الشيط كانت تكون طاهرة وقال لهذا الكلام منتظر حتى تبدأ الشيطة فإن هذا وثنت عادتها من الحيض قبطت وحكمنا بطلاقها وإن كانت أي شكل وانقطع حيضها لم يقع الطلاق لأن الطلاق موقوف على وجود الحيض وفائدة التعليق وجود حيض فلو أنه قطع عن هذا الحيض طال لهذا الكلام قطيفا فقال له إن حيضت حيضة جطالة فبعد الشيسيون قطع عنها الحيث فحيجب الله لا تطلق لأن الشرط مركب على وجود حيثة ثاملة ثاملة حتى ولو قال لها هذا الكلام في آخر حيثة حاضتها من عمرها لم تطلق لأنه لو مضى من الحيثة ثلاثة أيام أربعة أيام أو مضى منها ساعة أو مضى منها يوم فإنها لم تحجب بعد الشرط حيثة ثاملة مثالك إن مرأة تحيط سبعة أيام عادتها سبعة أيام. فلما شارت في آخر حيظة لن عملها حاضت اليوم الأول فقال لها زوجها في اليوم الثاني إن شدت حيظة كاملة فانتقالها فإنها بعد هذا الحدث وبعد هذا الشرط حاضت حيظة ناقصة لأنها ست أيام بقي لها من عادتها ما دام أنه قد مضى جثني لمن حيظة عند الشر الحيره غير ثمه وتوفي هذه الحيره وتنتظر هل حاله او هل صحيح لان هذا الشر او لا فان لمتحب فحينئذ يلقى القضاء وان حضق فمن حضق فان لمتحب الى تمام عادتها ويقام بالقضاء هذا منسوب لقوله ثبت حوره وقوله ان شرطه ن وفي اذا ثبت صحيبه تطلق في مثل الفرض لاحظ كما ذكرنا الظلماء يرتبون على النسأل فأنت تقول انكدت حيضة كاملة فمعنى أنه لو خاطبها بهذا الشرط أثناء حيضها نلغي الحيضة التي وقع فيها الشرط وننتبر إلى طهلها وحيضها من بعد فلو انقطع حيضها فلا ربها وإن حابق حيضة ثامنة بعد هذا الشرط فكان رده الطلاق تمام الايمان طيب لو قام لها ان شف يصح حيلتها فانت طالق فكان منقذ باذن الله بهذا هذا خاصه من تعيانه فانعاملنا في حيل 44 حتى تحر منها انه لو قام لها ان شف يصح حيلتها وكان قد مضى ثلاثه ايام نعتبر الاربع ايام ونحكم في طلاقها بأربعة في مبين أربعة أيام بعد الثلاثة فتكون طالقا في اليوم السابع عندما نوقع الثلاثة في حيث وإن, وإن مضى أربعة أيام وبقية أربعة أيام فتطلق في اليوم من لذيه طهرها بعد ثمان يوم ثم لذيه طهر لاحظ لو قال لها ان حرثي مثل وكان قد ضخن من حادثها ثلاثة أيام وحيظتها ثمانية أيام تلقي هذه الحيضة كلها وتنتظر إلى الحيضة الثانية فلو أنها توفيت قبل الحيضة الثانية أو انقطع حيضها قبل حيضة الثانية لن يسلعها طلعا هذه كلها تتركب عليها أحكم تتركب عليها نسائل أنك إذا علقت على شرط معين كل من أو جزءا تراعي الكلية تزين الشرطة في الكلية والجزء في من شرط فيه فإن ضغي من دمان الحيض ما يتحقق به وصل النصف أو الربع على حسب ما يذكر من شرطه حكمنا بوقوع الطلاق بعد ذهاب ذلك الأدب الذي شرط فيما بينه وبين ربه عما زوجه قطل قضيه هذا بالنسبة لمسألة إن حتى شيئا فإن حتى نصف حيضة, حيضة فانظر إلى ترتيج المصنف عندما ثلاثة مسائل المسألة الأولى إن شبت ومتى حفظه وأي وقت تحيضينه فحينئذن نحكم لمجهور دخول هذا الحياة عندما لا يعدد الأربع وعشرين ساعة أو ثلاثة أيام وعندما يشترك اليوم الليلة له النصر اللي الأولى أو يشترك الثلاث لا نحكم بطلاقها إلا إذا عدر الدم يوم وليم ولا نحكم بطلاقها عند الحنبية إلا إذا عدر ثلاثة أيام لأننا تحققنا عنها قد دخلت في حيث وأما عندما يقول قليل الشيء وكثير السواء فتطلق بمجبرة دخولها في حيث هذا من يسمى المسألة الأولى وجه هذه المسألة أن الضجم قلت في فيما بينه وبين الله إذا دخلت في حيث إذا دخلت في حيث فهي مجبرة دخولها بخطة المسألة الثانية تحطي شرطا أو سعني شرط الدخول فيقول لها إن شفت حيضة كاملة فلا يكفي دخول في الحيض ولا يكفي اتداء هذا الحيض أو شروع هذا الحيض فننتظر إلى تمام عاجتها فلو أنها تنفر أثناء عاجب هذه ذلك الشر مثلا طال لها وهي طال إن شفت حيضة كاملة فأنت طال فحظت في المستفى وماتت الأحد فهي ولا يساء طلب لانها لم تحتيضت كان ممكن كان وانقال لها نص حيضه او رب حيضه نظرنا الى عدد ايام عادتها وحكمنا بالطلاق مجزئا كان بقيا فاذا حل موعد هذا النصف وقال لها ان تحسب نصف حيضه لن يخلو من حالتين اما أن يتكلم به قبل الحيض سنقول بمجرد ما تحسب الحيض من المستقبل الى لغت عدد النصف ومطلقه في نفس عادتها التي افتقته فاذا كان وقع ظلامهم قبل الفراغ قبل الخير فتطلب في نفس العاده الاخيره وانقاض هذا الفلل اسماء الحيض المضره فان بقي من ايام عادتها لا يؤاد من نصف اكثر ان لقناها بمجرد المدة عدد الايام التي تستوجب نصف العاده وحينئذن نحكم بكونها طالق نضع من عادتها يومان وعادتها ثمانية نحكم بكونها طالق في مدية أربعة أيام بعد اليومين أي بعد الثالث ولا ننفضل إلى نشر الثاني وإنما نقول تتجذب بالأيام وأما لو كان اعتدد ذي كان منه وقال الطلاق جعل القرار عن الحيث ثامنا فبعضرت بكماني على بعضهم فبعضرت بذلك الضعر وإن اعتدت بالحيظة بمجرد الدخول فبمجرد يتيقظم الحيظة حكمة بقاء كل هذه القصصيلات إن شت حيظة ثامة من القوله إذا شتت أو إن شت نصف حيظة فإن قوله إن شت مراد من مجرد دخول الحيظة يكون طلاقاً ببعيد وإن شت نصف حيظة قبل الحيظة ببعيد وإذا بطل من هادثهم نصف سني لأنه إذا قال لها انختي نصف حيضا وبطي في أثناء حيض وبطي من حيضها النصف فمعنى ما ستطلق بعده تطلقها وبناء ذلك يكون السنيا فاسترق الحكم وبناء معنى ذلك تقول يكون الطلاق معلقا على هذا الوجه انقصد مجرد وجود الحيض انخذ فيه ويكون سننيا ان قال إن ثبت حيضه الثانيه لم يكون ذلك قحقا لان قد يكون يرجوه من مده هذه ويكون محتملا ان قام بصحيته قبل الحيض فبدعيه لانه ساطح بنصف العاده وان قام وقد بقي من عاداتها ما يستوعب فاشكر فبدعيه لأنه سيبقى يوماً لصحبه صلاقه حال وإن قال ولم يبقى إلا القدر الذي اشترق تسنياً لأنها تطهر ويكون حينيه صلاقها في صهر المنهجة من هذه قال رسول الله تعالى فقر إذا علقه بالفن فولدت في أقل من ستة أشهر فنلقت منذ ثلاثة الآن سندخل في نزلة الحمد قبل ما ندخل بكفتلات العنوى في الحم حباً منهز بتنديد من سوء هذا المثال أولاً عند الظلمات شيء يسمى أقل الحم وشيء يسمى أكثر الحم أقل الحم مدة زمانية ولا يمكن أن يوجد الحم في أقل منها وأكثر الحم مدة زمانية الغالب بالعاجة والتجربة لا يجاوزها الحمل وكما لمسألتين كمتين المسألتين تتفرع عليها نساء مهمة وقد تتفرع عليها أرواح المساء تتعلق بإنقاذ الأرواح كما سيأتي فمسألة أقل الحمل أقل الحمل ستة أشهر في قول دمهرة الغلماء رحمه الله فستة أشهر هي أقل الحمل والمرأة لا تضع الحمل الزام قبل السفل من حيث الأصل الغالب والذي بل عليه دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول وحمله وشطانه ثلاثون شهر فأثبت سبحانه أن حمل الجليل وشطانه بعد الولادة المغرباء يستغرق الجليل ثلاثين شهر يعني سنة سنتين ونفس لثلاثين سهر أربع وشين شهر لسنتين وستة أشهر لنفس السنة فإذا لما نضف على أن الحم مع الرضاق والفطان من الرضاق يستبرق ثلاثين شهرا جاءت الآية تقول والوالدات مربعن أولادهن حولي كاملين وانظر إلى جمال هذا القرآن وجلاله وخماله عظمته وما أدع الله فيه للشيكم والإحكام كذلك الآية تأتي في النسائل النفقات عن المربعات وإذا بها تتعلق المفاعل الحمد وكيف يرسلق القرآن كله وبعضه ببعض ولذلك استنبقى أبي رضي الله عنه هذه الآية أن أقل الحمد ستة أشهر لأنه إذا كلما رضى عنه لثلاثين شهر فما يدقى معها إلا ستة أشهر فإذا أثبت أن أقل الحمد ستة أشهر تتفرع المفاعل مفاعل حكيرة منها لأنه رجلا تزوّت امرأ ودخل عليها ثم توفي عنها ما فاعتدت المرأة عدة الوفان من حداية وبعد عثمتها العدة جاء رجل ونكحة فولدت لثلاثة أشهر لأربعة أشهر فإنه للأول وليس للثانية يكون ولدا للزوج الأول وليس ولدا للزوج الثانية على تخصيص المساعد لأنها يمكن يثبثه إلى المرأة الثانية ولابد بعد جنائي الأسلامي أن نحفل ستة أشهر وقع من حمي قبل الستة الأشهر فهو من حوضه من ناعي الأولى من حيث كذلك المسلم من سنة الأربع سنين تتفرع عليها مساء حتى في مسألة الإنسان ودفع الشبهة بزن المرأة ولذلك قالوا عني مالك رحمه الله أنه حمر فيه أمه أربع سنين وقالوا هذا أكثر ما وجد في أقصى الحلم ولذلك القدور متد يعلم الجنين ويتأخر وتضعه أمه بعد طول زنان ومن أهدل ما ذكره القصة المشهورة عن عمر رضي الله عنه أن امرأة تزوجها رجوه ودخل بها أن توقفها عنها ثم اعتبت عدة الوفاء وبعد مضيء نبدأ تزوجها رجونا ثاني فوضعت الوالد ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر والمرأة المعروفة بالصلاح ومن بيت صالح ولا يعرف لها أي بيضة مستقيمة وصالحة فاحتار عمر رضي الله عنهم في, عنه في أمرها فجمع المهاجرين فأفتوا أن هذا من الجنة فأنها ترجم وجمع الأمصار فأفتوا أنها ترجم لأنه ممكن تعدد عدة الوقات ومضرع الزمن مثل كان الحم وبعد ذلك ولدت قبل لا يمكن نسبته للثاني ولا يمكن نسبته للأول فيما نظره للصحابة وكان عمر رضي الله عنه محدة ملهمة فإلى أحيان الأربع برجان زمع النساء فلما وجدهم أطبقوا على أنها ترجى فأنه يكون لن يرى كان عمر رضي الله عنه أن الحمي يعتبر دليلا على الزمن كما الصحيح عنه الصحيح المخارج بقصة المشهورة في آية الرجل فلما ذهب النساء قام كهنته العجوز وقالت ان هذه المراه علاقه من زوجها الاول ولما اصيبت بالجدل الفادحه ركن الجليل في رحمها فلما تزوجت الثاني انحسرت وانكشف سر لماء الثاني لجنا الثاني شو ولدت قبل ثمانيه من الذي فحمد الله انه لم يرضى المع وهذا هو فلما يعني نظر العلماء قال وممكن انه يعرف الجهيل ويتأخر ومن الأطباع العاصرون من يؤكد هذا ومن كلا يتأخر الحمر ويعلق على حسب بعف الرحم على حسب الانور التي تؤثر مسألة أقل الحمل وأكثر الحمل مهمة جدا تتفرع على مكائش القلاق من كما يكون مصنف الله تتفرع على مكائش الحقوق ومنها مسألة شخص ضطن المرأة إذا كان في ضطنها جهيل لو أن امرأة توفيت وهي حامل وفي بطنها جنيل فهل نشط بطنها أو لا نشط إن كان الجنيل تمت له ستة أشهر فجمهور العلماء على أنه لشط بطنها استخرى بالدمين وأنه إذا لم تتم لها ستة أشهر أنه لا يشط بطنها فهذه كلها مرتبة نساء مرتبة من النساء المرتبة على مسألة أقل حمل أحفظ فقبل أن في تعليق الطلاق الحم لا بد ما هو أقل الحم وأكثر الحم بحيث يمكن أن ننسب هذا الحم لكونه يوقع بعد الشرط أو قبل الشرط فالرجل إذا علق الطلاق على وجود الحم طبعا نبو طريقة ثانية الطريقة الأولى يثبت الطلاق إن فدف الحم فيقول لدودي أنت طالق إن كنت حاملة هذا وجه لوجه الإثبات أثبت الطلاق لإثبات بثبوث الحن فإذا كانت تبث أنها حانة حكمنا بالطلاق وإن تبث أنها غير حانة حكمنا بعدم وقوع الطلاق هذا كل يفقق إلى مسألة طبعا خاصة القديم من يكون عندهم من الآلات والوسائل ما يضين هذه المرأة حانة أولا ولربنا انتشف بطن المرأة لمرضا وعيلا وظننا أنها حاملة فإذا ما يبدأ من معرفة بعض الضوابط من هناك ضابط الزمان كما ذكرنا عن قل الحم وعشفر الحم وهناك ضابطة للصدراء الصدراء الرحمة فالمرأة إذا حاضت بعد هذا الشرط فإن حيضها عندما يقول أن الحامل لا تحيط لأن الحرب يمسد بالحمل ويخرج الظلم بعد النفاث والولادة يسحسين إذن إذا حاضر حيظة دل على أنها لتبتحان وأنها لم يعنى بها أولا إحن إذن يتأكد أن الحمل من يقضحها علىنا فإن امتجد الآن في كلام المسمح إننا نهدنا بهذا الكلام لأن المسمح الآن سيذكر الستة الأشخاص وسيذكر الأربعة السنين وسيذكر الاستباعه وكل هذا يختلط بحسب اختلاف الأشوال فالرجل تارث يقول لمرأته إن كنت شاملا فأنت طال ثم لا يجري أحد وتلد بعد هذا الكلام الذي قال فحين عيدنا نعلم أنها كانت حامل قبلة أن بموجب أقرأ لكن على تفصيل سنبكر إن شاء الله وأما إذا قال لها إِنْ لَمْ تَكُونِ حَامِلًا فهذا النوع الثاني من الصير صيرة الإسلاح وصيرة النبي إِنْ لَمْ تَكُونِ حَامِلًا فَأْنْتِ طَالِقْ إِنْ لَمْ تَكُونِ حَامِلًا فَأْنْتِ طَالِقْ فمعنى ذلك أنه لو وجدت حمل فلا طلق وإنه لو وجدت حمل وكانت سريئة وخلوا من الحمل فإنها طال فإذا محترفت إلى مطرف هل هي حمل أو يستحامل وكل الإشكال اللي سيأتينا الآن هل هي حامل أو هي ستة حامل هذا النوع من الإشكال النوع الثاني في نوع الحمد كما يعلق الطلاق على وجود الحمد وعدم وجوده قد يعلق الطلاق على نوع الحمد هل ومن الذكور أو من الإنار فيقول مثلا أنت طالق إن, إن كان حمد في دفره طلقة وأنت طالق طلقتين إن كان حملك أو مع في بطريك أنتا فإذا لا بدنا نعرف من في بطريك هو ذكر أو أنتا فلربما خرج ذكر وربما خرج أنتا ولربما خرج أثناك ذكر وأنتا ولربما خرجك منتان ولربما خرج ذكران ولرب فإذا نحتاج إلى معرفة الشكر هذا بالنسبة لنرعية الحال بعد حال الكاثين مثلثاً للاده فأصل عندنا شيء عندنا حامل عندنا ولاده والفرق بين الحمد والولادة الأولي السياسي أن مناجأ فيها مشكلة لأن إلى ولدك الأول تارق مطلق إن إذا جاء الثاني بمجرد غرعة ثامثة حجمدية لأنها إذا طلقت تارق رجعية لتنطلق وعطها فإذا جاء الحمد الثاني وضعت فإن النبي الطلاق الذي علق على الحمد الثاني لا يقع لأنها قد خرجت من عدتها وأصفت أجمدية فيختلف الحمد وتصل بالمسائل بين الحم في موضوع وبين حم يطير وجه تنوع العلماء بين مسائل الحم في حم وبين مسائل الولادة فالله الولاد. فجندنا تقلق بالحم وتعلق بالولادة قال رحمه الله إذا أريد أولاد الحم فولدت أقن من ستة أشهر فنقص من تحن لها إن كنت شاندا فأنت طالق قال هذا الكلام في أول محورة من هذه الثانية إن كنت حاملة فأنتقى لكم فإذن إذا وضعت ما في بقنها قبل ثمان ستة أشهر فإننا نتأكد أنها كانت أثناء التلف الحاملة فمثلا وضعت الجليل في ربيع الثاني فنتأكد لأن الجليل هذا لا يمكن أن يخرج بهذه الصلاة ولا حملا حملاً كاملاً إلا بذيذ ستة أشهر وإذا أثبت أن عمره ستة أشهر فإنك أنا يقين أنه أثناء الكلام كانت المرقة حاملة وهو يقول إن كنت حاملاً فأنت طارق فأثبت الطلاق بثبوث الحمل فيثبت الحمل إلى ثبث الزمان الذي يدل على وجوده إذن إذا قال لها إن كنت حاملاً فأنتقالت وولدت لدون ستة أشهر فقد تحققنا أنه أثناء تلصفه كانت المرأة حاملة ودينه وبين الله أنه طلق رأسه إن كانت حاملة في ستة أشهر خير لو أنها ولدت بعد ستة أشهر قال هذا الكلام في أول محرم وولدت في رمضان بعد ستة أشهر قطعا فحينئذ يريد الإشتاغ هل كانت أثناء كلامه حاملا أو لا هل يخطوك إلى أكثر فنفأل هل وقع جمائنا هل وقع جمائنا بعد قوته إن كنت حاملا فإن كان جامعها بعد محرم فأني جامعها أو جامعها آه آه يكون جامعها في ربيع في ربيع الثاني يكون مثلا جامعها في طهب قال لها إن كنت حاملا فأنت طالب. في أول محرم. ثم في صفر جامعة. وولدت في رمضان. فإننا نقع غير احتمالين. إنا أن نكون. إنها حملت بالجماع الثاني وحلئذن لا طلاق. لأنه وقع الحمل بعد الشرق والشرط متعلق بالحين أن تكون حاملا في محرق فلما جاء معها بعد محرق وولدت في رمضان والمدة مدة حم فالقاعدة منا ننشد إلى أقرب حادث من القاعدة تقول ينسب الحكم إلى أقرب حادثة معنا إذا كان حادثا قريب وبعيد واليصيح للقريب ينشد للقريب لأن هذا غالب الظلم أنه مدام نغض ستة أشهر بعد المتحرم ولم تلب ووضع ووضعت ساعة ستة أشهر من الجناع الثاني فالغالب أنه للجناع الثاني وهذا لقاعد اثنون سج أقرى حال ومن فروع هذه القاعدة إذا نام نومتين أو ثلاث نومات نام قبل الفجر وصل الحجر ونام بعد الفجر وصل الضحاء ونام بعد الفجر وصلت ظهرنا بعد الدهور. ولم نستيقض على صلاة العصر ودد أثر منهيء في قيامه فهل نقول للنوم الأخيرة فلا يزن إلا إعادة الأصر إن كان صلت أو هو النوم التي في الضحى فيزنه إعادة صلاة الظهر والعصر إن كان قد رعاه بعد العصر أو للنوم التي بعد الخجر بحكم فرالي أو قبل الخجر فالخجر والظهر والعرض يجيدوا هذا المحكم فتنسج بأقرص هذا لأننا ما بال أن عندنا حدث احتمالات مأخذ باليقين فنحن لا نشق أنه في هذا الوقت له آخر نوم أنه كان يجنبان في ما قبل ذلك والأصل أنه طاهد كذلك هنا هل منفج بأقرب جناع اللي يمكن أن يتخلق يوم الولد؟ أن منفج لأبعد جناع فأصلح عندك أصلاح أن يقين أنها دوجتك وتبقى عصمة ثمانية للقاعدة التي تقول الأصل بطاعها كان على مساء فإن قلت إن هذا الولد لجناع قبل جناح الثالث ويكون موجودا أثناء الشرطة قلعها فتنغي اليقين من كونها دوجة. وهذا خلال الأصل فتقول أنفذ إلى أقرب حادث وهو الجناع الأخير الذي هو قبل ستة أشهر وضع الجنين ولا أنفذ للجناع الذي قبل الشرط ودلاع على ذلك لا يفكم بكونها طالحا وهذا على أصح أقوال الغلمة رحمه الله قوله الغلماء وهو يعني كدل نذهب الجمهور ان اذا وقعت منه زاد قولي ان كنت حاملا فانتقال ومضى سته اشهر اكثر من سته اشهر احسب مدان مرض ما هي اشهر في أشهر بعد الشر فاننا ننسب للجناء الثاني بشرط أن يكون ما بين جناء الثاني وبين ولاده الولد سته اشهر فاكثر لكن لو وقع الجناء الثاني قبل ولادة الولد بشهرنا او قبله بشهر فلا تأثير لهذا الجنة اذا لو قال ان كنت حاملا فانت طالقا ونضت وولد قبل المضيه ستة اشهر تحققنا انها كانت حاملا اثناء الشهر فتطلق وان كانت قد وضعت امينها بعد ستة اشهر فهيه تحقيق إن كان بعد ستة أشهر وكان أبقى معها بعد اشتراطه نظرنا إلى المدى ما بين الجناع الثاني وبين وضعها فإن كانت مدة منفنة منسر إليها الولد حكمنا بكونها غير طالق وأن الولد به جناع الثاني وإن كانت مدة منفنة منسر إليها الولد حكمنا بكونها طالقا هذا بالنسبة لما إذا وضعت قبل ستة أشهر تطور وإذا وضعت بعد ستة أشهر إذا وضعت بعد ستة أشهر يحصل الجناء وأما إذا وضعت بعد ستة أشهر ولم يقع جناء فينبغي ألا تجاوز أكثر الحمد فإذا قال لها إن كنت خاملا فأنت طالعا ونغط ثلاث سنوات ووضعك فإنه في معين يؤكم بطمها طالع لأنه أقصى مدة أربع سنين ولم تتم الأربع وبناء على ذلك يازال جمن إن كان جمن حمد ولا يبعث ولا يستحيل لأنه قد جامعها قبل الشرط وهذا الولد يقين أنه إذا كان ولده فإنه قد انفشأ بالجمع قبل الشرط إذن في حالة ما إذا وضعت فوق ستة في أشهر فيها تقصيد فإن وقع دماغ بعد الشرطة ومضت مدة فيما بين الوضع وبين الجماع يمكن أن ينسب فيها الولد فالولد بالجماع الثاني ولا طلاق وإن مضت مدة وإن لم يجانع لم يكن جانع المرأة فحين ننظر إلى أكثر الحمد فنقول إن وضعت الولد قبل أربع سنين فإنه قد فحقتنا أنها حمرت من الجماع الذي قد شرق ويكون ولدا له وحين وحينئذ تكون طارئا هذا بالنسبة لنفرت إذا علق على حلب قال رحمه الله إذا علقه بالحمد فولدت أقل من ستة أشهر طلقت منذ حلب حكمنا بطلقها منذ حلب لنقش إن كنت حاملا فأنت طالقا فحينئذ نحكم بشورنا طالق منذ حلب وكثم قد خرجت من انتشاه هذا بالنسبة إذا كان وضعت في من شدة أشهر نعم. وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق إن لم, إن لم تكوني حاملا إن لم تكوني هذا أخر إن كنت طيب خلونا في الإثبات الآن الإثبات الغلاثة فقلت الآثة كنت حاملا فأنت طالق قالها في أول محرم فإن مضى بعد قوله ستة أقل من ستة أشهر إن كنتي حالي لنضع أقل من ستة أشهر فقد تحققنا أن الولد كان موجودا أثناء الشرق وأنها حامل أثناء ستة أشهر وإن ولدت بعد ستة أشهر ففيه تفقيل إن وقع جماعا بعد الشرق وأمثل أن ينسب إليه الولد فلا إشتاره غير طالع لأن الظاهر فالقاعدة أنه منفج بأقرب حادث فنحكم بكون أمرأة له ولا يحكم بطلقه وأما إذا كان لم يقع جنائا سنقول ما جاوز السفة الأشهر بشرف أن لا يجاوز أقصى مدة الحمل فإنه يوجب الحكم بكون ولدي كان موجودا لأن الولد تخلق من هذا يا تخلق من الجناء والجناء إنما وقع قبل الخرص فإذا أنت تسرك الحمل بالجماع فإذا لم يقع الجماع خلال الثلاث سنوات أو الثلاثين وقلنا إن يوض العادة يمكن للمرأة فهو أقصى ما وقده العلماء لبقاء الجميل مبكونا في البطن حملا أربع سنين سمعنا ذلك أن هذا الوضع قبل ثمان الأربع سنين فهو ولده فإذا كان ولده ولم يجانع بعد الشرف فمعنى أنه ولد من الجماع الذي قبل الشرف وإذا فدف أنه ولد من الجماع الذي قبل فمعناه أننا تحققنا أننا فينا الشرف كانت حاملة العكس إن قال إن لم تكوني حاملاً إن لم تكوني حاملاً فأنت قال العكس في العكس. عكس في الأحكام فهناه إذا أتركت الصلاة إذا باقل من سته اشهر او في الاثبات قلنا كنت حاملا فانت طالق ووضع باقل من سته اشهر هنا اذا قال ان لم تكون حاملا فانت طالق ووضع باقل من سته اشهر فمعناه انها تطلق ان لم تكون حاملا فانت من سته اشهر لا صارت حامل, حامل فحينئذ لم يتحقق الشخص لأن الصلاة عند تعلقه بالإسلاف يشتقر للإسلاف وعند تعلقه بالنفي يشتقر إلى النفي والنفي إن لم تكوني حاملة فأنت طالب غير وجود لأنها كانت حاملة لما ولدت لأقل من ستة أشعر ثبت أنها كانت حاملة وبناء على ذلك يخفل لكونها إن تكوني حاملة غير طالب ففي حالة الإثباث إن ولدت لدون ستة أشهر طلقت وفي حال النساء إن ولدت لدون ستة أشهر لن فقل لأن المسألة الأولى ثبت فيها موجب الطلاق فحكمنا في طلاقها وفي المسألة الثانية إن تت موجب الطلاق فلن يحكم لطلاقها إن لم تكن حامل هذا إلى كان ولدتها بدون ستة أشهر طيب لو أنها جاء وزد السكة الأشر وجاء معها أن ينسب الولد من جناع الثانية فوضع أمر مبكي رمضان وكان قد قال لها إن لم حاملا في المحرم وجاء في صفر فإننا نحكم بأن الولد من من صفر وأنها كانت في محرم خيوا من الحم فتطلب وثمين قوله إن لن تكوني حاملة إذن في حال النسيب عكس إثبار في حال النسيب أكثر إثبار فهو إذا قال الله إن لم تكوني حاملة فورأت نجول سكة أشهر فحققنا أنها كانت حاملة فلا تقل وإن مضى أكثر من سكة أشهر وجامعها بعد ذلك بما يمتد إليه الورد فحينئذ انتبت أنها لم تكن حامل فتطلقوا عليه منذ أن تلف قضاء لكن لو جامعها جماعا ثانيا بعد, بعد الشرق ووضعت لأربعة أشهر بعد الجماع الثانية فإنها لا تطلق لأن الجماع الثاني لا ينسب له ولد ويقوم حينئذ الولد موجودا أثناء الشرق ومنصوبا للجماع الذي يقضل الشرق فإذا نسبت الولد رزنا الذي قبل الشر فحينئذن كانت حاملة وهو يقول فأنت طالق إن لن تكون حاملة فلا تقول فالفرق أن ننصرها هي الأكثر إثباثة هذا المخطورة وارغة إذا أعرفت الإثباث أعرف أن قال إن لن تكون حاملا فأنت طالق حرم, حرم وضعها قبل استبرائها بحيظة سلبائن حرم وضعها قبل استبراء هذه حيضه إلا من تكون حاملا فانت طامئ فان حاضت بعد ذلك فقد ثبت عندنا انها لم تكن حاملا ان حاضت لان الحامل كما اختار من خمسه اقطاء من العلماء الحامل لا تحير واذا كانت الحامل لا تحير استدلوا له بقوله تعالى وان باط قائل بل السر هذه اسحاق وراء اسحاق في العقول فمننا ان الضحك وهذا قول طائب من غنماء من عن الحيث في اصقاء الحيض الضحك واختار بعض في اللغه لان كان بعض المفسرين باع هذا القول واختار غيره لكن قالوا ضحكت لما انا حاول فبل السر ومن اسحاق وراء اسحاق في العقول قالت يا عينتك اني وانا قدو ما قالت الحمد وعلى آيته لأنه مزن معه الحيث قالوا فصار قولها يومك أعلي جوانا عزوز قريما على أن الذي ضحفت إنما هو حيث وليس ضحف التأجد لأن وجده لا يذل على إن كان الحمد خروج الدم وهذا من صدرة إلى العزة وجده أنا كوني أصح منه وعلى كوني أصح منه أننا نلقل أن الحمد لا تحيث لأن على أنه يوجد الحيض أمكان وعلى ذلك ينقطع الحامل بانقطاع الحيض وقالوا على هذا أيضا ينقطع الحيض بوجود الحامل ينقطع الحيض بوجود الحامل ويتعلق كل منهما بالآخر الشاهد أن المرأة إذا قال لها إن لم تكوني حاملا فأنت طاغق احتمل أنها خلق وإذا كانت خلواً وليسك لحامل فإنه حينئذ تكون طالقاً عليم منذ أن تلق طالق فإذا كان الطلاق طلاقاً دائماً لأن تكون هي الطلقة الأخيرة لم تتطلق طلقتين من قرد فبقي الطلقة واحدة فحينئذ ينبغي أن يشتاقل لأنه لو جامعها لاختمر أن تكون حاملاً إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق احتمر أن تكون غير حامل هي دون الابن لكنها لو كانت الطلقه الرجئيه وجاء معها في فيها وجه الناظر في حكم الزوجه فالامر اخف وهذا الذي جعل المصنف يفرق بين الطلقه الرجئيه والطلقه البائن مصورا المثل المثل فقد ان لم تكون خاملا فانتقض فاثبت الطلاق بالنفس نفي الحمل فاذا اثبت الطلاق بنفي الحمل وكانت المرأة لم يبقى من طلاقها إلا تطريقة واحدة فإنه يحتمل أنها صالح ويحتمل أنها ضالح فلا يجوز له أن نغذر بنفسه بجناع مرأة الأجنبية منه فلا بد أن نتحقق ونتأكد من أنها حلالة لأنه بمجرد ذكره لسيغة الشرق على هذا الوضع دعل امرأته متردده زينا كونها حلالاً له إذا كانت حاملاً وزينا كونها حراماً عليه إذا كانت حائلاً يعني غير حامل فلحتاج إلى الاحتياط وهذا الاحتياط في آنة من الغروض علينا أن نستبرئ المرأة فيستبرئها فإن ظهر أنها غير حامل طبقاً وإن ظهر أنها حامل فحين يذن إن لم تكون حاملاً فأنت طابق فإن حملها فإنها لا تطلق وهي عكس الأولى في الأحكام ثم ذكرنا وإن حلق طلقة إن كانت حاملاً بذكر وطلقتين بعمثة فولدتهما طلقة ثلاثة امتطالكم طلقة إن كان حاملتك إن كان الذي في بطلتك ذكر ذكرت وامتطالكم طلقتيني إن كان الذي في ظطرت عنفة أو كنت حاملا بأنفة فحين إذن تنتبه أنه جعل الطلاق مركباً على وجود الحم جعل الطلاق مركباً على وجود الحم لكن فالطلق عدد الطلاق فضينا هو ضينا الله أنه إن كان رحم المرأة قد ظن ذكراً هو مطلق طلقته. وان كان قد احتوى وظمى انه فقد طلق طلقة فاحتواهما الغطن معا طلقت ثلاثا. لانه عندما قد على وجود الجد. ذكر او انتهى. وبنان على ذلك لا نلتكت. الا لوجود الشيء. ان كان الذي في او إن كان ما تحمله ذكرا او كان انثى هذا بالنص في الصيغه الاولى لكن هناك صيغه ثانيه فقال رحمه الله وإن كان نسانه ان كان مكانه ان كان حلفا او ما في بطن او ما في بطن فلم تطلق بهنا وان كان حلف ذكر فتطلق وان كان حمله انثى يعني بمعنى ان كان الذي فيه. يعني اختصاصاً رحيم. إما ذكر وإما هو الذي يسمونه صورة النحط. صورة المحر يعني إن كنت قد حملت ذكراً فطلقه. وإن كنت تحملين أنت فطلقتي. فكأنه رتق على الوجود المتمحرة. يعني أطلقك طلقة إن حملت ذكراً نحطاً. وأطلقه في قرصة خريف إن حملت أنت محول التمحب فإن حملت يتحقق الشر لأن مرادة إذا خلصت واحد بواحد منهم فلا يقع الطلاق بمجموعهنا وبنان على ذلك فرقهم الأمر فإن كان مراده بقوله إن كان مراده التمحب بقوله إن كان, كان حمدك ذكرا لأني كان الحمل منك دفراً خالصاً وإن كان الحمل منك أنت خالصاً فحين إذن ننظر إلى خلوص الدفر وخلوص الأنثى ولا نطلق بهما مذنوعين كما لا نطلق بهما غير موجودين لأن الصلاة نبني على التنفس وبرق بين الصغفين أعد هنا ويعلق صلقة إن كانت حاملاً بنثر وطلقتين بأمثى فولدت هما ونحبتها حاملاً بذكري إن كنت حاملاً بذكري فطلقت إن كنت حاملاً بأمثى فطلقتين فإذا كأنه جعل الطلال مرتب على وجود الذكر والأمثى سواء كان موجودين معاً أو كان من في انشراف ولا يقصد التنحب وليس بسيراً ما تحت من التنسل لكن إن قال إن كان حاجم إن كان حملك أو ما في بطلك لم تطلق بهنا إن كان حملك وما في بطلك إن كان حملك فقصد المقضية يعني إن اختفت حملك بأنت إن اختفت حملك بذكر إن كان حملك أي بيني وبين الله أن هذا الحمد إن كان أُنثى فطلقه طلقه فينا وإن كان ذكرا فطلقه وحينئذ ننظر إلى الحمي متمحضا بالذكورة ومتمحضا بالأمة وعلى هذا حرق بين المثالين المثال الأولى جعل الأمر مرتب على وجود الذكر ووجود الأُنثى بغض النظر المهضية وعجمها وفي المثال الثاني عن الفرش معنا أتابع بسم الله عزيز الشيخ وعبارة الله فيكم وانسى الله عز وجل أن ينفع يقول لو كانت المرأة ليس لها آدة بأن كانت يأتيها الدم مرة يومين ومرة ثلاثا أو أربعة أيام تعلق الطلاقة بالحيطة الكاملة أو نصف الحيطة فكيف يقع الطلاقة في هذه الحالة؟ الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير صلق الله وعلى آله وصحبه ومعنا اما بعد فالمراه اذا لم تكن لها عاده تنتقل الى التنميل والتنميل المراد به ان تنزل الدم فاذا كان الدم ياتي تنمله بلونه وتنميله بروائحه وتنميله بغله بالزمره القطي وبالالم وجود الالم لان دم الحيض يخرج من قعر الرحم فيكون خارقا مؤلما ودمن الاستحاضة يخرج من العزق العادل أو العامل أو العادل على حسب الروايات وهو من أهل الرحمة فتميز باللون الرائشة والغيلة والرفقة والألم كما قال بعض العلماء باللوني وريحي وبدك ألمي وكثرة وقلةني ضدني أن يجز دمن حائز بلونه كأن يأتي هذا اليوم الأول أحمر غام شديدا ثم ينفطح بعد ثلاثة أيام، أربعة أيام، ثلاثة أيام، ويفور أحمر فاسح فحيضها أيام الأحمر الغامض حيض ويثبت الحيض به وأما أيام انختاح الزلم وضعفه يكون استحاضة والسذل لذلك بحديث السنن العلماء من خصف الإثناده وقوله عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض ظلم أسود يعرف وقوله يُعرف إله عرف مرائحة وعلى هذا قالوا أنه يدل على أن أكملوا معتبر صبر وتبني على التمرين وثم حكم حكم المنجم الله صلى صل الله وسلم وبارك على